الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد النبي ا ل أ م ي وعلى اله وصحبه أ ج م ع ي ن انتهينا في ا ل ج ر س الماضي من الكلام على شروط ا ل ص ل ا ة و ا ل آ ن نريد أ ن نتكلم على مبطلاتها تبطل ا ل ص ل ا ة ب ع د ة أ م و ر منها الكلام ف إ ن الكلام يتنافى مع ص ح ة ا ل ص ل ا ة ف إ ذ ا تكلم ا ل إ ن س ا ن في صلاته عامدا عالما بطلت صلاته لخبر مسلم عن زيد بن أ ر ق م كنا نتكلم في ا ل ص ل ا ة يعني في ب د ا ي ة ا ل إ س ل ا م كان الكلام مباحا في ا ل ص ل ا ة فيقول زيد كنا نتكلم في ا ل ص ل ا ة حتى نزلت وقوموا لله ق ا ل ت ي ن أي الآية حتى نزلت هذه ف أ م ر ن ا بالسكوت ونهينا عن الكلام وعن معاويه بن الحكم السلمي قال بين أ ن ا أ ص ل ي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ عطس رجل من القوم فقلت له يرحمك الله وهو في ا ل ص ل ا ة لم يعلم بعد ه بتحريم الكلام فيها ظلا منه ان ل ك ل ا م مباح كما ا ك ن قال القوم فرمان ا ر ب أ ه م صاروا ينظرون إليه وكأنهم يعتبون ن ن وكأنهم ظ ر و اليه ي على كلامه ف ر م ا ن القوم ب أ ب ص ا ر ه م فقلت وثكل أ ما م شانكم تنظرون الي, يتكلف. قال ما, شأنكم تنظرون إلي؟ يعني ما اتيت ل منكرا الكلام مباح في الصلوانه قلت للرجل يرحمك الله فجعلوا يضربون ب أ ي د ي ه م على أ ت خ ا ذ ه م ولا يتكلمون إ ش ا ر ة إ ل ى ز ج ر ي عن الكلام فلما ر أ ي ت ه م يصمتوني سكت فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن هذه ا ل ص ل ا ة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس فالكلام في ا ل ص ل ا ة إ ذ ا كان في ب د ا ي ة ا ل إ س ل ا م جائزا وبعد ذلك حرم الى ا ل أ ب د فمن تكلم في ا ل ص ل ا ة ع ا م د ا عالما على التفصيل الذي سنذكره ا ل آ ن تبطل صلاته في هذين الحديثين الصحيحين ومن الكلام الذي يبطل ا ل ص ل ا ة أ ن ينطق ا ل إ ن س ا ن بحرفين أفهمها كقول الانسان قم امر بالقيام هذا كلام مفهم او النطق بحرف واحد مفهم كقولنا ق من ا ل و ق ا ي ة او را من ا ل ر ؤ ي ة او ع من الوعي فالنطق بحرفين مفهمين او بحرف واحد مفهم ي ب ط ل الصلاه ل أ ن ه من جنس الكلام و أ ق ل ما ينبني عليه الكلام حرفان ولا نعني بالكلام هنا الكلام النحوي ل أ ن الكلام الاصطلاح عند النحاه ش ي والكلام الذي نقصده ا ل آ ن شيء آ خ ر ذا اصطلاح وهذا معنى لغوي وكذا م د ة بعد حرف مثل ا و ب و و يا الحرف و ا ل م د ة وراءه يصيران حرفين و م ن ا ء على ذلك تبطل به ا ل ص ل ا ة ومما يبطل ا ل ص ل ا ة ويعد من النطق بحرفين التنحنح في ا ل ص ل ا ة وهذا يفعله كثير من الناس ولا ينتبهون له وكذلك الضحك بصلب واما الضحك الذي يكون من قبيل التبسم فلا يبطل الصلاه الضحك اذا كان معه صوت فانه يبطل الصلاه وكذلك البكاء ولو كان من خوف ا ل آ خ ر ه والانين والنفخ من الفي او الانف ان ظهر به حرفان بطلت صلاته ة كل الضحك والبكاء الأمور ل هذه ا و ن ن ح ح والأنين بطلت صلاته و إ ل ا فلا تبطل ا ل ص ل ا ة فالكلام إ ذ ن ب ص و ر ة ع ا م ة مبطل ل ل ص ل ا ة إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن عامدا له عالما به ويعذر ا ل إ ن س ا ن في أ م و ر منها في الكلام اليسير إ ن سبق لسانه إليه إ ذ الى إذا سبق س ا ن ه إ ل الكلام دون أ ص د منه وكان الكلام يسيرا فانه يعذر َُ فيه ولا تبطل به صلاته كمن راى اعظم يريد ان يتردى في بئر فبالشكل بصوره لاشعوريه بدون إ ر ا د ه منه قال له تس او قال له لا تمشي او قال له انتبه ستقع كلمات يسيره قال فانه يعذر بها واما اذا تكلم كثيرا فانه لا يعذر َ في هذه الحاله ل أ ن هذا يتنافى مع, في الصلاة ويتنافى مع صحه في الصلاه ان سبق لسانه او نسي انه في الصلاه تكلم وهو نسي انه في الصلاه ليس ب ق لسان سبق ل س ا ن يعلم انه في الصلاه ولكنه يسبق لسانه إ ل ى الكلام دون قصد منه او نسي انه في ا ل ص ل ا ة نسي انه قاطع بين يدي الله فتكلم ففي هذه الحاله ايضا ما تبطل صلاته لما ف الصحيحين عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل ط و ر ة أ و العصر ة فسلم من ركعتين ثم أ ت ى خ ش ب ة بالمسجد واتكا عليها كانه غضبان فقال له جليدين ا ق ص ل ت ا ل ص ل ا ة أ ن نسيت يا رسول الله فقال ل أ ص ح ا ب ه أ ح ق ما يقول ذو اليدين قالوا نعم فصلى ركعتين أ خ ر ت ي ن ثم س ج د سجدتين فالصحابي تكلم ظنا منه أ ن ه ل ي س في ا ل ص ل ا ة أ ن الصلاه قد انتهت ولم ي أ م ر ه رسول الله صلى الله عليه وسلم ب إ ع ا د ه صلاته فدل هذا على أ ن صلاته ص ح ي ح ة ف إ ذ ا تكلم ا ل إ ن س ا ن إ ذ ن سبق لسانه إ ل ى الكلام اليسير أ و تكلم وهو نات أ ن ه في ا ل ص ل ا ة ف إ ن ه لا تبطل صلاته أ و جهل تحريمه إ ن س ا ن كان حديث عهد بالاسلام إ س ل م أكلم حديثا وهو لا يعرف أبدا كان بعيدا عن ديار ا ل إ س ل ا م أ و إ ن س ا ن ن ش أ في مكان ليس فيه علماء يعلمونه أ م ر ديني جهل تحريمه ب أ ن كان قريب عهد بالاسلام أ و ن ش أ بعيدا عن العلماء ف إ ن ه أ ي ض ا لا تبطل صلاته بالكلام اليسير واما إ ذ ا تكلم كلاما كثيرا ف إ ن ه لا يعذر في هذا وتبطل صلاته أ م ا ب ا ل ن س ب ة للتلحنف ونحوه من ا ل أ م و ر التي ذكرناها كالسعال والعطاء والبكاء قال اذا فعله متعمدا كما ذكرنا تبطل صلاته به إ ذ ا نطق بحرفين و أ م ا إ ذ ا غلبه ب أ ن اضطر ل أ ن يسعى لا ب إ ر ا د ت ه اضطر للسعال خرج السعال رغم أ ن ف ي ه أ و عطص ر غلبه م أن أو فيه غ البكاء لم يستطع ي أ ن يمنع منه نفسه قال فانه يعذر في اليسير. يعذر ايضا في اليسير عرفا اذا كان ي غ ل ب ما يستطيع دفعه عن نفسه ويعذر في السعال والتنحلح اذا كان من اجل ا ت ي ا ن ب ف ر ي ض ة بركن من اركان الصلاه ك ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة اذا غلبه يعفى عن يسيره لم يغلبه ولكنه لا يستطيع ان ي ق ر أ ا ل ف ا ت ح ة إ ل ا إ ذ ا تنحنح او سعد و ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة ركن من أ ر ك ا ن ا ل ص ل ا ة و م ن ه ا على ذلك يجوز له أ ن يسعل أ و يتنحنح على قدر الحاجه ر جهر بالفاتحة بالفاتحة فلا له ولا له يسعل له لأن يتنحنح سنة يجوز يجوز أن أن س ن ة من سنن ا ل ص ل ا ة هيئه من هيئاتها لو لم يجهر تكون صلاته ص ح ي ح ة ولا يسجد للسهو أ ي ض ا ل أ ن ه ا ليست من أ ب ع ا ف ا ل ص ل ا ة و إ ن م ا هي ه ي ئ ة من هيئاتها س ن ة من سننها التي لا يسجد للسهو عنها وبناء على ذلك لو تلحنح من أ ج ل أ ن يجهر ب ا ل ص ل ا ة تبطل صلاته وكثير من الناس من يفعل هذا يتنحنح من أ ج ل الجهر وكثير من الائمه من يفعل هذا ربما يكون ا ل إ ممن ا م يعتقد عدم بطلان ا ل ص ل ا ة بهذا التنحنح كان كان يعتقد أ ن الجهر ب ا ل ص ل ا ة واجب على ما ذهب إ ل ي ه بعض ا ل أ ئ م ة ا ل م ج ت ئ د ي ن ف إ ن ه يتنحنح من أ ج ل الجهر ولكن الخروج من الخلاف مستحب فالمفروض ب ا ل إ ن س ا ن إ ذ ان وقف إماما أ يراعي هذه ا ل ن ا ح ي ة لا يتنحنح إ ل ا من أ ج ل العذر الضروري إ م ا من أ ج ل ا ل ق ر ا ء ة و إ م ا ب أ ن يكون التنحنح او السعال قد غلبه فخرج رغم إ ر ا د ت ه ولو أ ك ر ه ا ل إ ن س ا ن على الكلام لا غلبه ولا نسيه ولا جهل حكمه و إ ذ ا اكره على الكلام و ل له اما ان تتكلم واما ان نقتلك قد بطل الصلاه في الاظهر لانه امر ا ل نادر والنادر لا يعطى حكما كالاكراه انه ل تبطل ح ص ا كذلك اكره على الحدث, الحدث ولو نطق ا ل إ ن س ا ن بنظم القرآن ايات ل ق ر آ آ ن من ا ل ق ر آ ن الكريم ولكنها م ف ه م ة يؤدى بها غرض تنزل م ن ز ل ة كلام يريد أ ن يقوله ا ل إ ن س ا ن كما لو قال ب واقف أ م ا م ه يا يحيى خذ الكتاب ب ق و ة وكان اسم الواقف يحيى يريد أ ن يجهزه ل أ خ ذ ك ت ا ب أ او أخذ شيء اخر او قال لمن طرق بابه يريد ان يهزا له بالدخول ادخلوها بسلام امين اشار ة الى ا ل ا ب بالدخول او اراد ان ينهى انسانا عن فعل شيء فقال له يوسف اعرض عن هذا هذه أو ايات ق ر آ ن ي ة ا اجزاء م ن ي ا ت فاذا قرا أ ه وكان يريد الكلام مع الرجل او مع الانسان الذي يوجه إ ل ي ه الخطاب ف إ ن صلاته ت ب ق د و أ م ا إ ذ ا قال هذا الكلام وهو قاصد ب ا ل ق ر آ ن ي ة مع ا ف ه ا م قاصد ا ل ق ر آ ن أ ن ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن وبنفس الوقت يريد أ ن يفهمه أ و قصد ا ل ق ر آ ن ي ة فقط ولكن السامع فهم منه المراد وما قصد إ ف ه ا م ه ولكن فهم منه السامع المراد ق ا في هاتين الحالتين لا تبطل صلاته ف إ ذ ا أ ط ق بنظم ا ل ق ر آ ن يقصد التفهيم تبطل صلاته و إ ذ ا قصد مع التفهيم ا ل ق ر ا ء ة قصد ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن الكريم في هذه ا ل ح ا ل ة لا تبطل صلاته ب أ ن ه ا ل ق ر آ ن فصار كما لو قصد ا ل ق ر آ ن وحده ويروى عن علي رضي الله تعالى عنه أ ن ه كان يصلي فدخل عليه رجل من الخوارج فقال لا حكم الا لله ولرسوله وهذا شعار الخوارج الذي قال فيه علي بن أ ب ي طالب ك ل م ة حق أ ر ي د بها باطل فلما قال له هذا الكلام قال ت ل ى علي رضي الله عنه فاصبر إ ن وعد الله حق ترى ا ل آ ي ة يقصد ق ر آ ن ي ت ه ا وبنفس الوقت اشعار للمتكلم ب اما ل ر د اذا خطب ا ل ت ف ه ي م او لم ي ق ص د لا ا ل ت ف ه ي م ولا ا ل ق ر آ ن ي ة في هذه الحاله تبطل صلاته ولا تبطل ا ل ص ل ا ة بالذكر والدعاء لو دعا الانسان في ا ل ص ل ا ة ما تبطل صلاته لانه خطاب لله تعالى فما كان خطابا لله ما يبطل ا ل ص ل ا ة بالاتفاق عندنا فذكر الله ما يبطل ا ل ص ل ا ة كما لو مر الامام ب آ ي ة فيها وعيد بالنار فقال اللهم إ ن ي اعوذ بك من النار ما تبطل صلاته أ و مر ب آ ي ة فيها وعد ب ا ل س و ا ب ف ا ل ج ن ة فقال اللهم ادخلنا ا ل ج ن ة أ و اللهم ارزقنا ا ل ج ن ة أ و ما شابه هذا من الذكر ما تبطل به ا ل ص ل ا ة وكذلك لا تبطل بالدعاء ل أ ن ه خطاب لله تعالى بل نحن م أ م و ر و ن بهذا وامرنا ب أ ن ندعو الله في السجود وفي آ خ ر ا ل ص ل ا ة وكذلك كان السلف إ ذ ا مروا ب آ ي ة ر ح م ة س أ ل و ا الله رحمته و إ ذ ا مروا ب آ ي ة عذاب استعاذوا بالله تعالى من عذابه قد إ ل ا أ ن يخاطب بهذا الكلام و إ ن كان وذكر ا لله إ ل ا أ ن ه يخاطب به ا ل آ خ ر ي ن كما لو سمع عاطفا يعطف فقالوا يرحمك الله هذا الذكر ونحن مندوب لنا أ ن نقول هذا ولكنه ا ل آ ن ما يخاطب الله تعالى بهذا الذكر و إ ن م ا يخاطب إ ن س ا ن ا اخر فصار آدم كلام ادمي لادمي وبناء على ذلك تبطل صلاته قال ولو سكت طويلا بلا غرض سكت بدون أ ي غرض لم تبطل صلاته في ا ل أ ص ح عندنا ما لم يكن الركن قصيرا اذا كان الركن ق ص ي ر كالجلوس بين السجدتين او الاعتدال بعد الركوع فسكت سكوتا طويلا فانه يبطل ا ل ص ل ا ة لان اطاله الركن القصير بلا عذر مبطل ل ل ص ل ا ة عندنا واما لو سكت الركن الطويل فانه لا تبطل صلاته في الاصح هذا اذا لم يكن ن له غرض واما اذا ك له غرض بان سكت ليتذكر آ ي ة من ا ل آ ي ا ت ح ذ ب ت عن ذ ه نيه قال ف إ ن ه لا ت ب ط ل صلاته بالاتباط عندنا فان قلنا إذا, كان له اذا لم يكن له غرض وسكت في غير ركن ا ل قصير لا ت ب ط ل في ا ل أ ص ح خلاف ما بين الاصحاب و أ ن ا قلت لكم إ ذ ا قال ا ل إ م ا م اللوبي في ا ل أ ص ح يعني خلاف ما بين الاصحاب خلاف الوسوء واما اذا قال الاظهر فالخلاف من اقوال الامام الشافعي فاذا كان ما في غرض وسكت لا تبطل صلاته في الاطح اما اذا كان هناك غرض بان سكت ليتذكر بعض ايه او ايه قد نسيها فانها لا تبطل عندنا بالاتفاق ويسال لمن لابه شيء في الصلاه الان يمكن واحد يسال يقول نحن قد نضطر ف الكلام في الصلاه كان ه ي ا ل م م أمرا ا او ي لمن نابه في صلاته شيء كتنبيه إ م ا م ه لنحو سهو واذنه لداخل ك أ ن كان الرجل يصلي فطرق بابه طارق ويريد أ ن يشعره ب أ ن ه في ا ل ص ل ا ة او يريد أ ن يذهب له في الدخول او اراد ان ي ن ج ر اعمى ك ا د يسقط في بئر ويمكنه ان ي ن ج ر ه بغير الكلام قال يسن له ان يسبح يقول سبحان الله فيفهم من في الباب ان الرجل في ا ل ص ل ا ة وقد يفهم منه الاذن كانا كان قد اتفقا على ان ي ا ي ه وليس في البيت احد وقال واذا كنت في ا ل ص ل ا ة وعلمتني ا في ا ل ص ل ا ة فادخل فقال سبحان الله فانه يفهم منه الاذن في الدخول فيدخل او سهى ا ل إ م ا م فيقول له ا ل م أ م و ن سبحان الله ليشعره ب س ه و ي هذا ب ا ل ن س ب ة للرجل و أ م ا ب ا ل ن س ب ة ل ل م ر أ ة فلا تسبش و إ ن م ا تصفق و ت ص ف ق ه ا يكون بضرب بطن كفها اليمين على ظهر كفها اليسار بما في الصحيحين من نابه شيء في صلاته فليسبح و إ ن م ا التصفيق للنساء حتى لا تظهر ا ل م ر أ ة ف و ت ه ا ولاسيما إ ذ ا كانت وراء ا ل إ م ا م أ و ب ح ض ر ة الرجال وكالنساء ا ل خ ن ا ث و ك اخذا ل ل ن س ا ا ء ب ا ل أ س و أ في حقهم في ا ل ص ل ا ة ولو صفقت ا ل م ر أ ة بضرب بطن الكف على ا ل أ خ ر ى ف إ ن ه ا تبطل صلاتها ل أ ن هذا يعتبر من قبيل اللعب إ ذ ا كانت ع ا ئ م ة بالتحريم ع ا م ل ة وقد ذ م الله تعالى التصفيق في قوله وما كان صلاتهم عند البيت إ ل ا م ك ا ء وتصديا فلا يجوز التصفيق عندنا التصفيق في ا ل ص ل ا ة وفي غير ا ل ص ل ا ة عندنا ما يجوز ف إ ذ ا فعلته المراه أ ة في ل ا عامده عالمه ب ا ل ت ع ر ي م بطلت صلاتها ل أ ن ه من اللعب الذي يتنافى مع ق د س ي ة الصلاه هذا ب ا ل ن س ب ة للكلام و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للمبطلات ا ل أ خ ر ى غير الكلام فلو قلنا المبطلات أ ن و ا ع ا ل أ و ل هو الكلام الثاني أ ن يفعل ا ل إ ن س ا ن في صلاته أ ف ع ا ل ا اخرى وهذه الافعال الاخرى تنقسم الى قسمين اما ان تكون من نوع ا ل ص ل ا ة كزياده ا ل ركوع او سجود واما ان تكون من غير نوع ا ل ص ل ا ة كالمشي في ا ل ص ل ا ة وكالوزن فهذه افعال ليست من نوع ا ل ص ل ا ة فلو فعل في صلاته غيرها فعل اخر من جنسها ب ط ل ة كان زاد في صلاته ركوعا عامدا ف إ ن ه ي و د ي إ ل ى بطلان ا ل خ ل ق باتفاق إ ل ا أ ن ينسى ب أ ن فعله ناسيا وقد ذكرنا أ ح ك ا م النسيان في ا ل م ر ة الماضيه ة سجزة في للركحة فيما فإننا نسي الثانية ثم قام إذا الإنسان ما وركح تجروا ر ك ع لغوا بالحقيقة ركوع آخر في الصلاة الركحة الثانية السجزة الأولى وإن ركوع كان بذات فإذا في في آخر سجد او الثاني وتذكر انه ترك س ج د ة من ا ل ر ك ع ة الاولى فانه في هذه ا ل ح ا ل ة يتم بسجوده هذا ركعته الاولى ويعتبر ما فعله لغوا ف ذ ا ركوعا في ا ل ص ل ا ة ولكنه ن ا س ما زاده متعمدا فلا يبطل صلاته لانه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا وسجد ل ل س ه و ولم يعدها رواه البخاري ومسلم ف ز ا د في ا ل ص ل ا ة من نوعها ولكنه كان ساهيا ف إ ن السهو لا يبطل ا ل ص ل ا ة واما إ ذ ا فعله عامدا ع ا ر م ا ب ط ر ا ل ص ل ا ة ه ذ ا إ ذ ا كان من نوع ا ل ص ل ا ة كان زاد ركوعا أ و سجودا أ و ر ك ع ة ك ا م ل ة ف إ ن لم يكن و من نوع ا ل ص ل ا ة ب أ ن كان فعلا آ خ ر ك ا ل م ف ي والوثب والاحتكاك وغير ذلك من ا ل أ م و ر قال هذا ينقسم إ ل ى قسمين إ م ا أ ن يكون كثيرا و إ م ا أ ن يكون قليلا ف إ ذ كان كثيرا ف إ ن ه يبطل ا ل ص ل ا ة وهذا الشيء متفق عليه ل أ ن ه يصير من قبيل اللعب وهذا يتنافى مع ح ر م ة ا ل ص ل ا ة و أ م ا إ ذ ا كان قليلا ف إ ن ه لا يبطل ا ل ص ل ا ة للعبو عنه في البخاري ومسلم أ ن ه صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أ م ا م ة بنت ه فكان إ ذ ا سجد وضعها و إ ذ ا قام حملها و أ م ر صلى الله عليه وسلم بقتل ا ل أ س و د ي ن في ا ل ص ل ا ة ا ل ح ي ة والعقرب وخلع صلى الله عليه وسلم عليه في ا ل ص ل ا ة فهذه افعال ولكنها ق ل ي ل ة ولذلك قال العلماء إ ذ ا فعل أ ف ع ا ل ا قليله ف إ ن صلاته لا ت ب ط ل لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من فعله واما اذا كانت الافعال كثيره فانها تصير من نوع اللعب الذي يتنافى مع حرمه الصلاه وهذا مبطل لها بالاتفاق بين العلماء ولذلك ما يفعله كثير من الناس وهو مشاهد الشيء ي غ في ث ا ل ص ل ا ة ف ي ب د أ بتصفيق غدرته وعدل نقوده وكثير منهم يلتقط ويلعب ب ا ل س ا ع ة ويعمل أ ع م ا ل ع ا م م ت ع م ل مع سبب استقرار يريد ان يلعب ب ا ل ص ل ا ة هذا م ب ط ل ا ل ص ل ا ة بالاتفاق م ا أ ظ ن أ ن عالما على وجه ا ل أ ر ض يقول ان ص ل ا ة رجل كهذا ص ح ي ح ة إ ن س ا ن يخرج فلوسه من جيبه ويعدها يلعب بساعته ي ص ت ع ثيابه ويلبسها يتبادر للناظر اليه ل انه يلعب ويصنع ا ل لكثير ل في الصلاه ة فهذا للصلاة مضطل صلاة بالاتفاق ما في عالم على وجه الأرض قال ان الصلاة ما واحد من علماء المسلمين قال ل ص ح ة هذا نعم قد يختلفون في ضابط ا ل ق ل ة والكثره ة ما مانع م في ن ولكنهم متفقون على ان الانسان اذا تحرك حركات ك ث ي ر ة في ا ل ص ل ا ة متعمدا صار يشبه اللاعب في هذه الحاله صدق الصلاه لان الصلاه لا تتناسب مع اللعب ا اللعب ا ما يتناسب مع ا ل ص ل ا ة وقد بر معنا في الحديث أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ر أ ى رجلا يعبث ب ن ح ي ت ه هذا عمل بسيط ويعبث ثيابه و ي ع فلوسه و ي ع الصلاه ة بنحيته فقال لو خسع قلبه هذا لخسعت جوارحه هذا العمل البسيط يدل على عدم الصفوعه في الصلاه ما هو ضابط ا ل ق ل ة و ا ل ك ث ر ة انا قلت العلماء يتفقون على ان ك ث ر ة ا ل ح ر ك ة التي تعتبر تصفير كاللعب مبتل الصلاه ما هو ضابط القله ل والكثرة طبطه العلماء قال الخطوة والضربة والكثره م ا خ ط و ا ت ا ن خطأت ل ا خطوات ث ة او ب ع خطوات ذ الذي ا الكثير من قبيل يبقى الصلاه اذا كانت الحركات م ت و ا ل ي ة اما اذا تحرك ح ر ك ة او حركتين الان واستقر وبعد ف ت ر ة ك أ ن فعل ر ك ع ة او مر عليه فاصل ز م ن طويل وبعد ذلك تحرك ح ر ك ة اخرى او حركتين اخريين المتوالي ف إ ذ ا كان عمله قليلا أ و كان كثيرا إ ل ا أ ن ه متفرق ب أ ن خ ط ى خ ط و ة لضروري ل ا ل ح ا ج ة في ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى مثلا و خ ط ى خطوتين في ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة لا يعتبر كثيرا ولا يبطل ا ل ص ل ا ة ف ا ل خ ط و ة والخطوتان و ا ل ض ر ب ة والضربتان قليل والثلاث كثير ان توالت إ ذ ا كانت م ت و ا ل ي ة وضابط التوالي و ا ل ت ف ر ق ق اختلف ل ا العلماء في ذلك فمنهم من ضبطه ب ا ل ر ك ع ة قال نكون فاصل ما بين ا ل ح ر ك ة و ا ل ح ر ك ة ر ك ع ة ولكن هذا الضابط يعني ضابط ليس معتمدا الاولى الضبط بانه يعني ما يعتبر فاصلا بين الحركتين لان الانسان لو ضبطنا الفاصل بالركعة قد يقرأ في ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى س و ر ة البقره ة بالركعة وإنسان الأولى آخر يقرأ الأولى قل و وعد الله معنى ذلك أ ن الذي ي ق ر أ س و ر ة ا ل ب ق ر ة في الركعه ا ل أ و ل ى اذا عملت ثلاث حركات متفرقه في اول السوره وفي نصفها تقطن ل مرح ه قد ي صلاته ي ص كلها وذاك لن يقرأ البقرة يقرأ ربع نعم ولذلك ضبطوها ب أ ن يكون متفرقه عرفا انقطعت ا ل ح ر ك ة ا ل أ و ل ى عن ح ر ك ة ا ل ث ا ن ي ة تحرك ح ر ك ة واستقر بعد ذلك ومضى زمن بعد ذلك تحرك ا ل ح ر ك ة ا ل ث ا ن ي ة قال هذا معه عنه ما يعتبر متوازي ونحن نقول أ و ل ا و أ خ ي ر ا ا ل أ ص ل بالانسان إ ذ ا كان واقفا بين يدي الله في ا ل خ ل ا ه أن لا للحركة فإذا اضطر يتحرك فلتكون ت ح ر ك هذا قليلة ف إ كانت كثيرة ذلك فعند ت ب ط ل ل ص ا ت ه ق ا ل هذا ا ب ل ن س ب ة ل ل ح ر ك ة ا ل ع ا د ي ة و أ م ا اذا تحرك ح ر ك ة ليست ع ا د ي ة كان وذهبا في الصلاه وواقف ع قهل لمسافه مترين قال تبطل قهر شيء معتاد فعله في ا ل ص ل ا ة اما الوتبه فلا نحد في ا ل ص ل ا ة ولذلك قالوا تبطل بالوتبه الفاحشه نعم واما الحركات ا ل خ ف ي ف ة ا ل م ت و ا ل ي ة التي تعتبر حركات ج د ي ة ك ح ر ك ة اصبعه بان اراد ان يحتك دون ح ر ك ة الكف قال هذه ما تضر ولو كثرت, ما تضره ولو كثرت. فمن اراد ان يحتك وثبت ه كفه على خده وحك خده ب أ ص ب ع ه ب إ ب ه ا م ه أ و سبابته أ و ب أ ي اصبع من أ ص ا ب ع ه ما دام الكف لم يتحرك ما تعتبر هذه ح ر ك ة ح ر ك ة كثيره كتحريك أ ص ا ب ع ه أ و حرك شفته أ و حرك أ ن ف ه أ و حرك حاجبه أ و حرك عينه كل هذه ا ل أ م و ر ما تبطل ا ل ص ل ا ة نعم وسهو الفعل ك ع م د ه في الاصح فيبطل كثيره لانه قلنا لو تعمد بالكثير تبطل ص ل ا ة والقليل ما تبطل الثهو قالت له ك ا ن ع ن د ب ا ل ن س ب ة ل ل ح ر ك ة فمن لعب في ا ل ص ل ا ة حرك ب ش ي عشرين خ ط و ة للامام ورجع عشرين خطوه لوراء تصور نفسه انه في الجيش اتبطل ص ل ا ة ولو كان ساهيا نعم لانه هذا ل ت ن ا ف ى مع ح ر م ة ا ل ص ل ا ة وسهو ا ل ف ر ي كعمده هذا ب ا ل ن س ب ة ل ل ح ر ك ة واما ب ا ل ن س ب ة للطعام هل الطعام ك ا ل ح ر ك ة قلق قال, قال تبطل بقليل الطعام لشده المنافاه ما بين الطعام وما بين ا ل ص ل ا ة ا ل ح ر ك ة في ا ل ص ل ا ة المعهود الانسان يتحرك وكان واحد يصلي معه ا ل ما م وجاء انسان اخر فيرجع خ ط و ة الى الوراء أو يتقدم الإمام إلى الأمام خطوة وخطوتين. شيء معهود في الصلاه ة الحركة الحية ومرنا الأسودين بقتل والعقرب عليه حمل أمامة وخلح في اما ل ل ص ا ة ل م وخلح عليه الطعام فشيء ت ن ا ف ى مع ح ر م الخرجه بعيد جدا شيء ليس في قليل وكثيره الصلاة ولذلك قالوا قليل الأكل وكثيره سواء في إبطال الصلاة بخلال قليل سواء معهودا في في وكثيره فقليله لا يبطل وكثيره يبطل قال ا ل إ م ا م النووي استدراء أ و ز ي ا د على ا ل إ م ا م الرافعي ك و ن ن الا س ي ا إ أ ن يكون ناسيا نو في الصلاة او ل ل ص ا ة أ جاهلا تحريمه والله أ ع ل م ففي هذه ا ل ح ا ل ة يعفى عن قليله ولا يعفى عن كثيره أ م ا لو قاع د ا ل غ د ه وبعدين يبقى بشم الصلاه、ده. ما ط ل ت صلاته ولا شك في هذا اذا تبطل ب ق ل ي ل الاكل الا ان يكون ناسيا او جاهلا ل ل ح ر م ة هذا ب ا ل ن س ب ة للقليل واما الكثير فتبطل به قطعا او كان ماسك بيده رخيص قمص اكله كاملا تبطل صلاته كلامنا يعفى عن القليل اذا كان ناسي او جاهلا ب ا ل ن س ب ة للقليل اما الكثير فيبطل به مطلقا فلو كان لسنه سكر فبنع ذوبها بطلا هذا إذا كان ع من طبعا انواع أ م أ ن الحركه ما يتحركه الاجسام من اجل دفع المار بين يديه اذا كان الانسان يصلي إ ل ى جدار او كان يصلي الى ساريه عمود او كان يصلي الى عصا مغروزا او بسط مصلى او خط خطا قبالته وهي ا م و ر التي يندب للانسان ان يفعلها اذا اراد ان يصلي ل م ا امر به صلى الله عليه وسلم في احاديث ك ث ي ر ة متعدده ة ق يندب له في هذه الحاله ة اذا اراد يمر د انسان ان يمر من بين ي ي يندب له أن يدفعه ان له وهذا لا يبطل ا ل ص ل ا ة دفع المر ا بين يدي ا م ص ل ي اذا كان على هذا النحو ب أ ن كان يصلي الى جدار او س ا ر ي ة او ع ص ة او ب ط ة مصلى او غ ط ة ق ب ا ل ة ه او غ ط ة الامور التي ندب اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ف إ ذ ا مر بين يديه انسان يندب له في هذه ا ل ح ا ل ة ان يدفعه لما روى البخاري ومسلم اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان ي س ت ا ز بين يديه فليدفعه فان ارى فليقاتله فانما هو شيطان اي معه شيطان او هو شيطان الانس والصحيح في هذه ا ل ح ا ل ة تحريم المرور ر أن يحرم انا منذب ان ولكنه ان م لي عليه ي ادفعه هو بين يديه لخبر بخاري بين يدي يعلم يدي المصلي ماذا عليه من الاسم لكان ان ومسلم لو المار الاسم ماذا قال ف ر ي ي الامام النووي ز ي ا د ة على الامام الرافع انا قلت لكم كل شيء يقول في اوله قلت وفي اخره والله اعلم ب م ا ان يكون استدراكا ت ف ش ي ح شيء يخالف به ما صححه ا ل ر ا ف ع او ز ي ا د ة هنا الان و و يريد ي ان يزيد في المنهاج بعض الامور على المحرر قال قلت يكره الالتفات لا لحاجه ة ل ا ل ت ف ا ل الصلاه م يكن هناك حاجة لما والنسائي لا يزال ابو مقبلا داود على الحد في ت ما لم ي ل ت ف د ف إ ذ ا التفت انصرف, عنه. انصرف الله تعالى عنه فالالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاه العبد كما صح في البخاري وفي غيره ل أ ن الله تعالى يكون مقبلا على العبد ف إ ذ ا التفت انصرف الله عنه فيكون قد نقصت صلاته شيئا اختلاس يختلسه الشيطان سرقه يسرقها ل ش ي ط ا ن من ص ل ا ة العبد هذا ب ا ل ن س ب ة للانسان الذي يكون مقبلا على الله أ م ا ما هو عليه غالب المسلمين اليوم المسلم يختلس من صلاته من الشيطان اختلاسا اليوم والشيطان نحو صلاتنا نحن الله تعالى العافية نحن اليوم اختلاصا الشيطان يختلص نختلص من ن نحو من لان الواحد يقف في ا ل ص ل ا ة وهو لا يدري كما تكلمنا عن هذا ا ل م ر ة ا ل م ا ض ي ة على ن د ا ك انه ي ن ز ب له ان يدخل ا ل ص ل ا ة بفراغ قلب وخشوع نحن الواحد من يدخل في الصلاة وكل أمور الدنيا وبعد ذلك من الشيطان الواحد الصلاة يدخل وكل ذلك أمور وبعد في يغتيز يعني اختلاف يدفع الشيطان عن نفسه في بعض الحالات وما ي د ف ع الشيطان ما معه اختلاف منه ولكن يدفع الشيطان عن نفسه في بعض الحالات والشيطان يسرق منا ن لا اصلن نحن ا ل آ ن في ا ل ص ل ا ة كالخشوب المسنده ذ ا معظم الناس و ن ص ل الله تعالى ع ا ف ي ة ولذلك صار المسلمون يدعون الله تعالى ولا يستجاب لهم نعم هذا ب ا ل ن س ب ة ل ل إ ن س ا ن الذي يكون مقبلا على الله في صلاته يكون الله تعالى مقبلا عليه ف إ ذ ا ا ل ت ب ت يكون ا خ ت ب ا س يقتلسه الشيطان أ م ا ا ل إ ن س ا ن الذي يقف ب ا ل ص ل ا ة وهو شارد هذا ما عنده شيء ت سيقتلسه الشيطان منه ن س أ ل الله تعالى أ ن يجعلنا من الذين يخشعون في صلاتهم نسال الله تعالى هذا فيقرا للانسان الالتفات حقا لاذا لم تكن هناك ح ا ج ة واما اذا كانت ح ا ج ة قال فلا يقرا الالتفات ليش قال لما رواه ابو داود ب إ س ن ا د صحيح كان صلى الله عليه وسلم في سفر ف أ ر س ل فارسا الى شعب من اجل ل ح ر س فجعل يصلي وهو يلتفت الى الشعب فجعل يصلي وهو يرتفع الى الشعب هذا ب ا ل ن س ب ة لوجهه و أ م ا ب ا ل ن س ب ة لصدره ف إ ذ ا التفت بصدره ح ر ف بصدره عن ا ل ق ب ل ة بطل ا ل ص ل ا ة كما ق د م ن ا عند الكلام على شروط صحه ا ل ص ل ا ة في استقبال ا ل ق ب ل ة الالتفات بالصدر مبطل ل ل ص ل ا ة ولكن الالتفات المكروه ل غ ي ر ح ا ج ة إ ذ ا كان الالتفات بالوجه ويكره رفع بصره الى السماء بحديث البخاري ما بال و اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في صلاتهم قال فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك او لتخطفن ابصارهم وروي انه صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى رفع بصره الى السماء فنزل قد أ ص ل ح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خازعون ف ط أ صلى ا ل ل عليه ه وسلم ر أ س ه رواه الحاكم من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة وقال إ ن ه على شرق الشيخين ويكره ل ل إ ن س ا ن أ ن ينظر إ ل ى ما يلهيه في ا ل ص ل ا ة ولو كان ذلك الملهي توبه أ و ا ل ب ص ا ق الذي يصلي عليه او الجدار الذي يستقبل كان كانت عليه نقوش وزخارف فصار ينظر الى تلك النقوش والى تلك الزخارف لخبر ع ا ئ ز ة رضي الله عنها فيما رواه ومسلم أنه صلى الله فلما فرج البخاري عليه يصلي وعليه خميصة الهتني ابي ومسلم وسلم اعلام جعم رواه انه الله كان ذات هذه اذهبوا بها صلى قال الى أبي واتوني ب أ ن ب ج ا ن ي ت ه يكره له أ ن ينظر إ ل ى مثل هذه ا ل أ م و ر حتى لا تشغله عن ا ل ص ل ا ة وقد مر معنا أ ن بعض ا ل ص ح ا ب ة ت ف ت ق بحائط له بينما كان يصلي ر أ ى دبسيا على ا ل ش ج ر ة ف ا ل ش غ ل بذلك الدبسي عن ا ل ص ل ا ة نوع من انواع الطيور فلما انتهى من صلاته تصدق بذلك البستان كله لانه أ ل ه الهاه ه عن ا ل ل ا أو أ عن بعض الصلاه بسبب ذلك الدبسي الذي كان يتنقل بين اشجاره فلينظر كل واحد منا الفارق بينه وبين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك كانوا يدعون الله فيستجاب لهم فورا ما كان يرد دعائهم وكانوا ينتصرون ر ه م قل ة على عدوهم مع كثرته بهذه ا ل أ م و ر كانوا مقبلين على الله فاقبل الله عليهم ونحن اليوم مدبرون مدبرون عن الشرع لو واحد منا تكلم مثل هذا الكلام اليوم بين المتدينين يقولون إ ن ه متشدد ويذكرون منه اليوم نحن ادبرنا عن الله فكانت ا ل ن ت ي ج ة ما نحن فيه ندعو فلا يستجاب لنا ما يتجاوز دعاونا اصلا ح ن ا ج ر ن ا فيكره ا ل ا ر ت ف ا ت الا ل ح ا ج ة ويكره رفع البصر الى السماء ويكره كف الشعر او الثوب ف م ا رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم امرت ان ا س د على س ب ع ة ا ع ض م ولا اكف ثوبا ولا شعر. ومنه ل ا شعر و ان يرفع الانسان ا ك م ا م ثيابه في ا ل ص ل ا ة يكره له هذا يندب له ان يلخي ا ك م ا م ه عندما يقوم الى ا ل ص ل ا ة ويكره له ان يضع يده على فمه لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولما فيه مما ينافي ا خ ش و ع في ا ل ص ل ا ة ما لم تكن و هناك حاجه ة كأن عطف او تكاؤب لكنه خ ب ر م اذا ت ك ا ء ب يضع يده اليسرى في التكاؤب ضحك منه على فمه لامره صلى الله عليه وسلم بذلك ويكره له النسخ في ا ل ص ل ا ة ويكره له مسح الحصى من تحت جبهته إ ل ا إ ذ ا كان م ر ة و ا ح د ة وبشكل خفيف ب ق و ل ه صلى الله عليه وسلم فيما رواه أ ب و داود ب إ س ن ا د على شرط الشيخين لا تمسح الحصى وانت تصلي ف إ ن كنت لا بد فاعلا ف و ا ح د ة ت س و ي ة للحصى ويكره القيام على رجل و ا ح د ة ل أ ن ه تكلف ينافي الخشوع وتقرا صلاه ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا كان حاقلا أن ي د او ف ع ا ل ب ل أو حاقبا أن ي د او ف ع الغائض أ كان ب ح ض ر ة طعام تفوق إ ل ي ه نفسه ب أ ن كان جائعا ينشغل بالطعام عن ا ل ص ل ا ة في ح د ي ث مسلم لا ص ل ا ة كميلة أي ط ب ع ا لا صلاة ب ح ض ر ة طعام ولا وهو يدافعه ا ل أ خ ب ث ا ن أي البول وقيس ا ا ل غ ئ و عليهما كل ما يشوش الفكر ولذلك قالوا تكره ا ل ص ل ا ة الحاذق ومن يلبس نعلا ض ي ق ة ت ؤ ذ ي ه وتذهب بخشوعه ويكره ل ل إ ن س ا ن أ ن ي ب س ق قبل وجهه أ و عن يمينه بحديث ف إ ن م ا يناجي ربه فلا ي ب ز ق ن بين يديه ولا عن يمينه ويكره له ان يضع يده أو يديه على خ او ص يختصر ر ر ت ه لنهي س ل الله صلى الله ل ع يديه ه وسلم وضع الاختصار الصلاة عن في ي على خاصرتيه ل النار فيما رواه ابن حبان والمراد ب أ ه ل النار اليهود والنصارى أو لأنهم شعل من فعل النصارى او ل ن ص ا ر ى أ لانهم ل صلاتهم ي في ه و د ب أ يختصرون ولذلك نهين عن ا خ ت ص ا ر في الصلاه ة يعني نحن ي ن الاولى اختصار ص ل ة ن وبعد ذلك ا ل ع ل ة إ م ا أ ن تكون لما رواه ابن حبان الاختصار في ا ل ص ل ا ة ر ا ح ة أ ه ل النار و إ م ا ل أ ن ه يشبه فعل اليهود في عبادتهم وتكره ل ل ألنا ذ هذا ك كن و ا ل م ب ا ل غ ة في خفض ا ل ر أ س في الركوع ل أ ن ه م ن ا ك بفعله صلى الله عليه وسلم وتكره الصلاه في الحمام والطريق و ا ل م د ب ل ة و ا ل ك ن ي س ة و ع ط ن الكبل و ا ل م ق ب ر ة ا ل ط ا ج ر ة والله أ ع ل م بحديث صحيح أ س د ه بن حبان الارض كلها مسجد الا ا ل م ق ب ر ة والحمام واما ب ا ل ن س ب ة لعطن الابل ولو كانت ط ا ه ر ة تكره ا ل ص ل ا ة فيها ب ق و ل ه صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه وصححه ابن حبان صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في اعطان الابل ف إ ن ه ا خلقت من الشياطين و ا ل ع ل ة في النهي عن ا ل ص ل ا ة في أ ع ط ا ء ا ل ا ب ر أ ن نفارها مشوش بخشوع ا ل إ ن س ا ن في صلاته وليس كنفار الغنم والبقر ف إ ن نفارها لا يشوش على ا ل إ ن س ا ن خشوعه في ا ل ص ل ا ة و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للمقبره فلنهي صلى الله عليه وسلم عن ا ل ص ل ا ة في س ب ع ة مواطن في ا ل م ز ب ل ة و ا ل م ج ز ر ة و ا ل م ق ب ر ة و ق ا ر ع ة الطريق وفي الحمام وفي معاطن ا ل ك ب ل وفوق بيت الله العفيق فهذا الحديث الذي رواه أبت المذي جمع كل لقد نستدل ابت التي جمع الأمور لم عندما نهيعنا وعندما تكلمنا ع ل ى ا ل م ق ب ر ة وعندما تكلمنا ع ل ى عظمه ابي قال ل أ ن الحديث هذا اسناده ليس بالقوي ولذلك ذكر من قبيل نحن ن ن ع د الحديث ا الضعيف قلت لكم أ ك ث ر من م ر ة وانبه أ ن على هذا كثيرا حتى لا يغتر بقوه ا ل س ل ه المعاصرين الذين يريدون أ ن ينحرفوا بمنهج أ م ة في شريعتها يريدون ان ينحرفوا ب م ن ج امتي سلفا وخلفا يقولون ب أ ن ه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف سهلا منهم أو ت ح ر ي ف او إ ذ ا قلنا شهلا أولى منهم يكون تحريفا س ي يظن ل بالناس أنه لو قلنا ا أنه ت ح تصير التحريف اليوم عن من الناس هذا بادئ ما تخفى بكثير يبعد اليوم كثيرين باديه في الحياة حديث ضحيف أكبر وظوادر المسألة ولا الناس هذا ما إنسان فضائر الأعمال ذلك على يعمل من من عن في يعمل ف ي في ه ا ل أ م و ر ا ل م ك ر و ه ة و ا ل م ن ب و ع وخرج الدم و ا ل ص د ي د الموجود في باطن ق ب ل الى ا ع ل ى ف ا ل ص ل ا ة عليها ب ا ط ل ة لان ا ل ص ل ا ة فوق نجاسه ما تصح ونحن ذكرنا في الدرس الماضي من شروط ص ح ة ا ل ص ل ا ة ا ل ط ه ا ر ة في الثوب والمكان والبدن وصلى وعلى وبرحمه والذنب. الله على آله سيدنا محمد وعلى آله